هللا فرحه وغنا مولد شباب الجنه هللا فرحه وغنا مولد شباب الجنه هللا فرحه وغنا مولد شباب الجنه هللا فرحه تساعد متنوره نور الحفل المزدهره صوت النبي ما بتشراه وبمولده مسترا <تصفيق> هذا المحفل يحضره حيدر علي والزهره طه وجميع العترا والحج جاي يحيي الذكرى <تصفيق> كل المالك تفعلنا مولد شباب الجنه كل الملك تفعلنا مولد شباب الجنه مبروك يا زهره مبروك يا زهره مبروك يا زهره مبروك يا زهره مولد شباب الجنه هالليله فرحه للعالم مولد شباب المولد وآثارا متواترة أخبارا لم لاك تنطر شارا بالموعدين الطارا بالموعدين الطارا يوم البادت أنوارا أرخى القامر أستارا شع البدر بسفارا خل الشامس تتوارا خل الشامس تتوارا خجنا ما صارت منه مولد <مؤلاء> شباب الجنه جدنا صارت منك مولد شباب الجنه مبروكه يا زهره مبروكه فارح سيالة وجه بها مالة عم الفارح من شالة ينظر جماله لالة ينظر جماله لالة ينظر جماله لالة كل الجبينا بهالة مثل القمر يتلالة وعينة لوح Ibn Azhara, Ibn Azhara M'yisqüür el bari humanna, m'oled xab al-jana M'yisqüür el bari humanna, m'oled xab al-jana Mabroke ya Zahra Mabroke ya Zahra Mabroke ya Zahra Mabroke ya Zahra Let's اسمنا بتسمع برحمه وحنانك ضمى نوب بفغراتي لثما نوب بنحراتي شمى نوب بنحراتي شلا تنظر نبي الامه وحضر جالس يمنا حول الاهل من دمى حول الاهل من مباشره وتتهنى مولد شباب بالجنه مباشره وتتهنى مولد شباب بالجنه مبروك يا زهره مبروك يا زهره مبروك يا زهره